بوك تو نوزشون واحدٌ وتسعون واحد وتسعون بروبوزيتي <تصفيق> سيكوندارة الجمل الجانبية باستخدام ان واحد الجمل الجانبية باستخدام ان 1. Vremea va fi probabil mâine mai bună. 2. Rubama să-i tehasănă taqsul gădăn. 3. Rubama să Hassan El Tax De unde știți asta? 5. Arafta a-arăpte Sper că va fi mai bine. Amulu Amul înăru أأمل أنه سيتحسن. فينسيغر سيأتي بكل تأكيد. سيأتي بكل تأكيد. يستسيغر هل هذا أكيد؟ هل هذا أكيد؟ اشتوك فينم أعلم أنه سيأتي. أعلم أنه سيأتي. Sigur sună se cu adevărat. ținut. ținut. cred că el sună. acred că iel sună. acred că că sună. că că النبيذ عتيق مؤكدا. النبيذ عتيق مؤكدا. اشتئت أنت بالضبط؟ أتعرف ذلك بالضبط؟ بنويسكي يستفيك. أظن أنه عتيق. أظن أنه عتيق. شف النصر عرابة <أراد> بين. مديرنا يبدو حسن المظهر. مديرنا يبدو حسن المظهر. كرديت. <تصفيق> أتره هكذا؟, <أترى> هكذا؟ <تصفيق> أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا. أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا. شوفوا المدير صديقة بالتأكيد. لدي المدير صديقة بالتأكيد. كرديت كودافارات؟ أعتقد ذلك حقا؟ أعتقد ذلك حقاً. يستفورد ممكنا صعبة برياتنا. إنه ممكن جدا أن لديه صديقة. Te rugăm să accesezi www.book2.de pentru a downloada cea mai recentă versiune și pentru a vedea textul.